بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أنهم اللهم الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون الذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم احسنا الذي كانوا يعملون ووصين الانسان بوالديه حسنا واين ان هذا كان لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن ناس من يقول آمنا بالله فإذا اذي في الله فاذا اذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم الله الذين آمنوا، ولا يعلم وقال الذين كفوا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا والنهم الخطاياكم والنهم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتقوى الله الرزق وعبدوه وعبدوه أشقا له إليه ترجعون وإنت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 121. ومن بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 122. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه وما كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسون من الرحمة أولئك يئسون من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه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 119. بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 110. فآمن له لوط 111. وقال إني مهاجر إلى ربي 112. هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية نبوة وجعلنا في ذرية نبوة والكتاب وأتيناه أجره وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إن كُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَأَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبِعْ رَبَّنَا إِنَّا ذا بالله ان كنت من الصادقين وقال ربي انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا ان مهلكو اهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجينه وأهله لم امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيرون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 وَطَغَوْا وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ نَنَرَسْلُ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ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 لا ولا تتنهى عن الفحشاء والمنكر 110. الله أكبر 111. والله يعلم ما تصنعون 112. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتَفَيَّأُ مِنْ قِبَلِهِ من كتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِنُونَ بَلْ هُوَ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 فَسَبِّحْ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أما الاجابه العذاب ولا يأتينه ضغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطه بالكافرين يوم يغشىهم العذاب يوم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 غرف لا نبأ أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجور العامين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي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 Allah no. إذا وَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ لَيُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ خطف الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مسوى للكافرين